ما كل كفار عميد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لهن أخاف القياه في العذاب الشديد. قال قرين. يصمون لدي وقد قدمت إليكم بالعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل أنت وغزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أمواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاهد ودخلونا بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم شد من بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في, ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له طلب أو ألقى السمع أو ألقى السمع هو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما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 يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء